Inn al-Dalil al-Malum, och låt säga honom och låt förbjud honom, och låt Allah och honom och säg honom och säg يا ايها الذين امنوا لا تامنوا بالله ولا تموتن انتما وأنتم مسلمون يا ايها الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من, من نفس 1 وقد أرد الإمان المسلم في صحيح الأبي والد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله نظى لك الله عليه وآله وسلم ويشهدنا إلى ثلاثة أمور عظيمة بها فيوان الدين والدنيا يقول صلوات الله وسلامه عليه إن الله يرضى لكم ثلاثة ويقرر لكم ثلاثة وفيه تذبات سفاة الأفعالين لله جل وعلا وهي صفات المتعلقة بمشيئة الله فالله جل وعلا يحب ويقرر ويقضى ويغضب نذبت ذلك لله جل وعلا ما أذبته لنفسه ولن نحففها من الصفات ولن تيينها ولن أطفق الله جل وعلا عن صفة أنبتها لنفسه أو أنبتها في صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبدوه ولا تشربوا به شيئا وهذا هو الأصدر العظيم والأسادر جميل Och fråga dig att gå dit han, det إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بجمع الصفات، وربنا تبارك وتعالى إنما ضرب هذه القوم. فإنها حبل الله الذي أمر به وكان حبل الأمة وترجمان القرآن عبد الله وترجمان القرآن عبد الله تعباس رضي الله عنهما يقول قضم الملح في الجماعة أحبه إلي من أبن المالوذة في الفردة يعني أن أكل الملح في الجماعة Yeah. لما بما سيقوم من الفجر، فقال: لو رسول الله، فبما تأمرني إتراكني ذلك؟ قال: تزوج معاة المسلمين وإلا ما؟ وأكثر. ومعناه فقد رأينا وشاهدنا كيف أن الإيمان ولو كان كنا وكنا صيادة لأمن المسلمين ولسؤولهم وبه تقوم شعور ضعية وعند ذلك فساد وضياع للدين والدني لذا فإن الذي يخطوات الله وسلامه عليه كما في حديث have to الثاني بعد التوحيد الثاني. أمر الله رب العالمين ليضامنها في بنوتٍ. فقال جل وعلا في بنوتٍ ألن الله أن ترفع ويفكر فيها اسمه. يسبح له فيها بالهدوء في والآخار. يعصر التواصل بين المسلمين يحصل بسبب هذا اللاف الظن يحصل بها تعليم الجان وتفقيه تستمر رحمة الله جل وعلا من الجماع كالجماد الواحد Eller d hurting themkt i head لم يحكي أحد منا وهو حتى يتم سجوده. لم يحكي أحد منا وهو إذا لم يذهب إلى السجود حتى لا. O tidljikum, o tidljikum, o att Allah vallar alamin fi amusum, o att du yomna tujahum ihi till Allah, thumma tuwafa kull nafs idzma kaset wa humna naman.